صلاة القيام أعذابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفن بذرههم بسيماهم لا يسألون الناس الحفا وما توفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أموالهم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 انما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك هؤلاء النار هم فيها خالدون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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحق من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسره وَأَن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وادقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا إلى أجر نسب ما تكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يحب كاتب أن يكتب كما علمه الله فَالْيَكْتُبُ وَالْمُنِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شيئا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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله ذلكم أقسط عند الله واقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره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 وإنه آثموا قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تفوه لحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 لنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر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 Szanowni Państwo, Pani أسل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الكرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا فيه إن الله لا يخلف الميعاد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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم فِي في فئتين التقوة تُقَاتِلُ تقاتل في سبيل الله وأخرى كَافِرَةٌ كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفطة والخيل المسومة والأمعام والحر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 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم والدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه العلم بعيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حادج كفّق الأسلم لله ومن اتبعا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 اللهم فاتبعني يحبك الله, الله ويرفض لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 فَلَمَّا وضعتها قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وضعت وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ مريم كَالْأُنثَى وَإِنِّي بك مَرْيَمَ وَإِنِّي أعيدها بك وذريتها من الشيطان بِكَ الشَّيْطَانِ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 يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هذلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني ايه قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على لسانك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 اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والاخره, في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وجهلا ومن الصالحين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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم, أني أخلق لكم من الطير كهيئة الطير فأن تخفيه فيكون طيرا بإذن الله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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض النبي حرم عليكم وجدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم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 من فمن حاجك في بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا ندع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 Fain Przewodniczący! Panie